نعم. السؤال الثاني يقول السائل ما حكم قول القائل إن قول السلف عن فلان بأنه مرجع أو أشعري ليس بالضرورة تبديعا له بل ننظر كيف كانوا يعاملونه فإن كانوا يهجرونه ويحذرون منه كان ذلك تبديعا وإن كان لا فإنه ليس بتبديع ويكون وصفهم له بتلك الأوصاف من باب تمييز معتقده لا تبديعه هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح فإنهم لا يصفون رجلا بهذه الصفات مرجئ معتجلي أشعري ما تريد. إلى غير ذلك إلا لأنه قامت عليه الحجة ببدعية بابتدار وأما ما لم تقم عليه الحجة يقولون هذا يوافق المرجع هذا يوافق المعتجن فهكذا فبان بهذا التفريق نعم بين حالين الحال الأولى إقرامة الحج على الشخص بأنه ركب بدأه فهم يشفونه بها ومرجئي معتجري خارجي وهكذا الثاني من لم تقم عليه الحجة فهم يقولون يوافق نعم أو عنده إرجاء أو يرى كذا نعم هذا آخر إلا في, نعم في حال المدارة هناك أمر آخر وهو حال المدارة إذا كان يخشون على أهل السنة من شره كان يكون هو أمير القطر أو قابل القطر أو غير ذلك من من له سطوة وله قوة فإنهم لا يذكرونه يردون بجاعة نعم وقد يقولون مثلا أفى الله عنه وعنه وافق المرجع في كذا تفهموا هذه التفصيلات نعم